بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله ي ذ ك ى أ و يذكر فتنفعه الذكر أ م ا من استغنى ف أ ن ت له تصدى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 ث موسوعه إذا شاء ا ل م ا يقض أمره ف ل ع ن ظ ر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ط ع ا م ه أنا صببنا الماء ث م شققنا النابلسي أ ر ض ش ف ن للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل أ ن ع ا م ك م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 ص ا ح موسوعه النابلسي م للعلوم ج و و ه ي الاسلاميه ف ر ح ك س ت ب ش ر ووجوه و م ئ ذ ترهقها قترا أ و ل ئ ك هم ا ل ك ف ر ة انفجرا